وعن سخر ابن العيلة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أخرجه أبو داود ورجاله موثوقون والحديث هذا حسن الإثنات وهو تابع لما تبق من الأبواب المتعلقة بكتاب الجهاد ولما أورد الحافظ عليه رحمة الله الأحاديث التي فيها بيان الحالات <تصفيق> التي يتعامل بها أمير الجيش مع الكفار مع المقاتلين من الكفار إما القتل أو الأطر أو الفداء أتبع هذه الأحاديث بهذا الحديث المتعلق ب. عصمة من دخل في الإسلام وعصمته تبدأ بمجرد دخوله الإسلام وتبدأ بمجرد نطقه بالشهادتين دليل ذلك حديث حسام رضي الله تعالى عنه لما قتل الرجل الذي كان في المعركة فلما رأى بريق السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فأجهد عليه أسامة فقتله فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب لأجل ذلك غضبا شديدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب ظهر هذا على وجهه كان كقطعة قمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم تظهر على وجهه علامات الاستبشار وعلامات الغضب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما غضب لنفسه قط إنما كان غضبه إذا تهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى فقال لأسماء أقتلته وقد قال لا إله إلا الله قال أسامة ما قالها إلا خوفا من الموت يا رسول الله قال أكنت شققت على صدره يعني حتى تعلم هذه الحقيقة وفي هذا بيان عظيم من رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا رجل نطق بالشهادتين في وقتله صحابي من أحب الأصحاب إلى رسول الله أسامى <تصفيق> الذي كان يلقب بالحب ابن الحب ابن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه رغم ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل فعلته، فعلى هذا متاولا ظن أن الرجل أراد أن يفلت بجلده من الموت في هذه المعركة، فأظهر كأن أسامى قال أنه أظهر الإسلام فقط ل. كي ينجو من الموت، ولكن ما أمر المسلم كيفما كان أن يحكم على الناس من خلال البواطن والسرائر، نحن أمرنا أن نحكم بالظواهر، والله يتولى السرائر، لسنا مكلفين ب. أن نبحث ونشق على صرائر الناس لسنا مكلفين بأن نتجسس على حياتهم والأمور الخاصة بشأنهم أمرنا أن نحكم بالظواهر وهذا أصل عظيم وخاصة في هذا الباب فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في هذا الحديث حديث صخر صخر ابن العيلة أو صخر ابن أبي العيلة كلاهما يعرف به هذا الصحابي والعيلة أم نسب إليها إن القوم إذا أسلم أي إذا دخل أي إذا دخلوا في الإسلام أحرزوا بمعنى منعوا أحرزوا بمعنى من الشر بمعنى منعوا دماءهم وأموالهم يعني أن دماءهم وأموالهم أصبحت معصومة كدماء وأموال المسلمين كيف لا وقد أصبحوا منهم وقد أصبحوا منهم وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيد أن يقبل من الرجل في دخوله الإسلام النطق بالشهادتين هذا هذا الأول قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله من المعدوم بالضرورة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام يريد الدخول في الإسلام بالشهادتين فقط يعني البدء بالشهادتين ولا يطالبه بعد ذلك بأن يقول له لا تطبق عليك أحكام المسلمين ولا تعد من المسلمين إلا إذا فعلت كذا أو كذا أو كذا هذا هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله من كل من جاء من جاءه يريد أن يدخل في الإسلام فكيف بمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على رجل ذو منزل ومكان وهيئة عظيما لأجل أنه وقع في انتهاك حرم من الحرمات سفك دم امرئ مسلم بتأويل منه بتأويل منه فكيف بمن سفك دماء أو استباح دماء الأبرياء من المسلمين يتدفق دماء العشرات بل المئات منهم في ربما في الفعلة الشنيعة الواحدة في في الفعلة الشنيعة الواحدة هؤلاء الذين يريدون. أن تسلط عليهم الأضواء وأن يظهروا أن الوضع في البلد الفلاني سيء بتفكيذ ماء الأبرياء من المسلمين. ماذا يفعل هؤلاء إذا لقوا ربهم يوم القيامة؟ لا شك أن الأمر عظيم. لا شك. أن الأمر عظيم وعظيم جدا نسأل الله سبارك وتعالى العفو والعافية هذا الحديث أطل هذا الحديث أطل في بابه أن الكافر إذا أظهر إسلامه فقد عطم دمه وماله فيه دليل كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل ممن جاءه يريد الإسلام النطق بالشهادتين، ثم بعد هذا قال أي الحافظ عليه رحمة الله وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في في أثارة بدر لو كان أدري لو حتى نمشي على شرطة لاني أخطأت المرة الماضية قدم الحديث الحديث هذا حديث جبير على حديث سخر قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني فيها أولئك أنتنا لتركتهم له رواه البخاري والحديث قد مر معنا. حلقة الماضية. ثم بعده عن أبي سعيد قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أصبنا صبا قال أصبنا سبايا يوم أوطار لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية من صورة النساء اخرجه الامام مسلم في صحيحه هذا الحديث حديث ابي سعيد جاء في مسألة السبي والسبي يكون فيما دون أو في غير المقاتلين. المقاتلون يكون فيهم ما سبق بيانه قتل أو منن أو فداء أو أثر أربعة. وغير المقاتلين من النساء والذراري يكون فيهم السبب يعني يسبون. ويدخلون في الرق لأجل هذا غزوة من غزوات وهي غزوة أوطار وسميت بذلك نسبة للمكان الذي وقعت فيه وهو وادي أوطار أو وادي حنين وادي أوطاغ أو وادي حنين وهو ما كان يقع بين مكة والطائف مكان يقع بين مكة والطائف وهذه الغزوة كانت قبل غزوة حنين سابقة لغزوة حنين وغنم فيها الصحابة ما غنموا وتبوا فيها ما تبوا من بين السبايا أنهم سبوا نساء لهم أزواج يعني بأزواجهم أزواجهم من المقاتلين ولا شك أنهم من الأحياء فتحرجوا يعني الصحابة تحرجوا, تحرجوا لأجل ذلك يعني يسبون نساء لأزواج والسبي يبيح لهم الوقت يعني يبيح لهم إتيان النساء لأن هذه النسوة بعد السبي تدخل فيما فيما أباحه الله جل وعلا للمؤمنين من الرجال تدخل في, في ملك اليمين إلا ما ملكت أيمانكم تدخل في ملك اليمين يعني الله عز وجل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 فيها ما يفعل بزوجته أو بزوجاته فالحرق جاء للصحابة من باب أنهم هذه النسوة أنهن بأزواجهم فأنزل الله تبارك وتعالى يعني حكما من الأحكام والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني ما ملكت أيمانكم من المحفانات والمحفانات المقصود بهن في الآية المتزوجات والمحفانات وردت في القرآن على أربع معاني تقريباً وردت بمعنى العفيفات وما وردت بمعنى الحرائر يعني الحرة ووردت بمعنى المسلمات ووردت بمعنى المتزوجات وفي هذه الآية من سورة النساء بمعنى المتزوجات المحطنات من النساء حرام عليكم إلا لاستثناء إلا ما ملكت أيمانكم فملك اليمين ملك اليمين يحلها ل لمالكها وبمجرد السبي وبمجرد السبي يفتح العقد الذي بينها وبين زوجها الأول يعني عقدها مع الزوج زوجها الأول يفتح مباشرة بمعنى أنه لو أسلم هذا رجل وأسلمت هذه المرأة وأعتقت كان إذا إذا تزوجها لابد أن يتزوجها بعقد جديد ويتزوجها يعني من من أول من أول من فوائد هذا الحديث فيه أولا دليل على علم فساحي نكاح المثبية، كما قال هذا، كما قال هذا الصنعاني نقلا عن نقلا عن صاحب البدر التمام، لأنه سبل السلام هذا. تلخيص أو مختصر لكتاب البدر التمام البدر التمام هو الأصل للمغربي عليه رحمة الله وهو كتاب عظيم يعني وطبع في بعض طبع تاما كان طبع اجزاء منه والآن طبع تاما فيه كذلك في كذلك بيان او تفسير لاستثناء في الايه لما وقع الصحابة في الحرج، فيه كذلك جواز فيه جواز وضع المسبية. ولو قبل إسلامها سواء كانت كتابية أو وثنية لأن منهم من اشترط الإسلام لأجل الوضع بمعنى أنه لا يجوز وضعها إلا بعد إسلامها ولا دليل على اشتراط الإسلام بل الدليل على اشتراط استبراء الرحم فقط يعني أن تستبرئ رحمه فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى من أن تنكح الثبايا حتى, حتى تستبرئ رحمه رحمه او حتى تستبرأ ارحمهن واستبراء الراحم يكون بالحيظة استبراء الرحم يكون بالحيظة اذا حاضف جاز له بعد ذلك ان يضعه وهذا محافظة على الانساب وحتى لا تختلط الانساب في المجتمع المسلم المجتمع الذي هو مجتمع الصفر والنقاء فالشرف الوحيد استبراء رحمه كما جاء في حديث ابي غريرة من حديث مسلم احمد في المسند وابي داود في السنن بسند صحيح لا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الاخر أن ينكح شيئا من السبايا حتى تحيظ حيظة وهذا خلاف مذهب الشافعي عليه رحمة الله الذي اشترط هذا كل حد اشترط لغير الكتابية لغير الكتابية ان تسلم اشترط لغير الكتابية الوثنية تبايا اوطاف لا شك انهم وثنيون لان لم يكونوا يهود ولا نصار النصار كانوا في بلاد الشام واليهود كانوا في بلاد في المدينة في بلاد الشام وغيرها فالذي كان في الجزيرة إنما من من الوثنيين رغم ذلك رغم ذلك فإن الآية نزلت في حق هؤلاء فدليل على عملا بمجموع الأدلة يعني بحديث الباب وفي الأحاديث المبينة لشرط استبراء الرحم أنه يجوز الوقت مع الشرط الذي ورد في الأدلة الأخرى ألا وهو استبراء الرحم الحمل حتى تضع حملها والحمل حتى تضع حملها ثم بعد هذا قال وهذا يقال كذلك يعني إثبراء الرحم شرط في في مثلاً هذه من المصائب التي تقع في في مجتمعات الإسلامية اليوم يعني الناس إذا وقعوا في حشة الزنا ومثلا يدعون يدّعون أنهم تابوا وأراد أن يتزوجا يعني الزاني التائب أراد أن يتزوجا من الزانية التائبة، فإذا صحت هذه التوبة، إذا صحت هذه التوبة لا يكفي حتى حتى تستبر الرحم، حتى تستبر الرحم، وإذا استبر الرحم إما بحيث أو إذا كانت حامل حتى تضع الحمل، والمشكل عند هؤلاء أنهم يريدون الزواج لأجل أن أن أن, أن يصروا بعضهم أو أن يصدر المرأة لأن هو ما عنده شيء يفضحه أما المرأة حملها يفضحها عياذا بالله جل وعلا فيتزوجون لأجل يعني لأجل البعد عن الفضيحة ولكن هذا زواج لا يصح لا يصح باطل لو تزوج ويا حامل هذا زواج باطل لا يصح، لا يجوز بعد التوبة لا يجوز بعد التوبة إلا بعد استبراء الرحم هذا بعد التوبة لأن المؤمن لا يجوز له أن يتزوج بزانية الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك زانية لا ينكحوها إلا زان أو مشرك وبعض الناس ربما تكون واحدة معروفة بفجورها وتابت يسأل إذا تابت هل يجوز أن أن أتزوجها حتى وإن تابت يعني الأول على الأول للإنزال أن يترك هذا كله تابد من تاب تاب الله عليه يشوف العفيفة الطاهرة النقيه من نشأتها التي لم يعبث بها لهذا الأول في حقه بعض الناس ربما يغتر بأموره ويجيزع أنه يحب أن يفعل الخير يبوب الخير كتير يعني أبواب الخير لأنه قبل أيام جاءني والله جاءوا يعني والإنسان يح عندو أجر كي صر ممناه عنده أجر ولكن في أبواب كثيرة يعني الإنسان يأجر فيها أنا كل حاله هو الشرط هو هذا يعني الشرط هو هذا يعني لابد الإنسان أن يفرق بين الحلال والحرام بين الحكم وبين الورع لما نقول الأفضل الشرط في حقها التوبة يعني قد تجوب وتندم وترجع إلى الله عز وجل ووقع في هذا من الصالحين من عباد الله وتابوا إلى الله سل وعلا توبة شهد لهم بها الوحي كما في قصة الغامدية وقصة ماعز هؤلاء وقعوا في الزنا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 انتهكوا أعراض الأكابر بل شيوخ الظحابة فشاهد أنه أن المرأة إذا تابت ومن تاب تاب الله جل وعلا عليه شرق آخر استبراء الرحم وهذا شرق مهم جدا وتقريب قول جماهير العلماء إلا من يشد في هذه المسألة ربما قول ينصف لأبي حنيفة فقط أنه لا بد من وشوف الآن هذه الآن هذه رأي الآن ظاهرة في بعض المجتمعات إذن بهذه من الزوجها عادي جدا ترفع به قضيات و... بل أخبرت أنه بعض لا لا لا لا بعض النساء يعني بعض الشيطانات اذا ارادت ان تستولي على رجل تراوده وتهويه وتوقعه في الزنا الفاحشة ثم تروح للطبيب تدير ورقة وتروح للقاضي تدير ورقة ثانية ويعش الرجل يجيه استدعاء المحكمة الفلانية وترتعش فرائسه بعدين يقف يقف بين بين يدي القاضي ويشوف المحكمة والعارضة كرمنه ويشطبه منه وكذا تتزوجها ولا؟ ينزواج يقول فيتزوجها هي بل من اغرب ما سمعت وهذا بالسند العالي والناقل ثقة احسبه كذلك والواقعة لواحد من جيرانه انه واحد فجر بمرأة فجر بمرأة وهذه المرأة من عائلة من عائلة فجور يعني امها واخواتها المهم وصلت للمحكمة وخير بين ان يتزوج او يسجن فاختار السجن على ان يتزوج بفاجئة ذكرت هذه مرة شفتك تضحك فحكم عليه قال الأخ هذا سجن خمس سنوات خرج <تصفيق> من السجن بعد خمس سنوات عاود تراوداته هذه الفاجرة وجاءه الحالين وتزوج بها هذه من غرائب الأمور سأل الله عز وجل عب العافية وقد صدق الله جل وعلا لما قال إن كيدهن عظيم فتقوا النساء. ثم بعد هذا قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سارية. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سارية وأنا فيهم. السارية هي قطعة من الجيش. قطعة من الجيش ك... كم يكون تعدادها أقل من أربعمئة <تصفيق> لا ثلاثة عشر ها ها هي السرية يقال أنها قطعة من الجيش والجيش يطلق على ما كان فوق ال500 او ال400 فالسريه تكون دون هذا السريه تكون دون هذا يعني دون ال ال ال 400 سريه تكون من الجيش يعني هذه مصطلحات مصطلحات العسكريين هذه اذا السريه قطعة من الجيش قطعة يخرج الجيش لمعركه معينة يرسل سريه مثلا لعملية مثل ما يقوله ما عمليه خاطفة يديروا عمليه ويرجعوا من باب إما جس النبض يشوفوا قوة جيش الأعداء من باب يعني أمور أخرى داخلها في المهم هذه أمور قال إذن وأنا فيهم يعني عبد الله بن عمر كان في هذه كان في هذه السرية قبل نجد قبل نجد <تصفيق> ونجد من جهة الشمال الجزيرة يعني جهة العراق المكة والمدينة الحجاز وفوق نجد فغنموا إبلا كثيرة يعني في السرية في السرية يعني ما هو الجيش السرية في عملية غنموا أو معركة مع عداء الله غنموا إبلا كثيرا فكانت سهمانهم فكانت سهمانهم إثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه هذا يدل على العدد الـ الـ الهائل من الإبل التي غنموها وأسرية إذا غنمت الغنائم تقسم على الجيش ما هو على على الأفراد السارية فحسب وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم يعني إذا السارية تعدادها مثلا مئة جندي غنموا والجيش فيه ألف من الجنود فالغني تقسم على على الألف كلهم ما هو على السرية فقط لأن الجيش له دور كذلك في حماية السرية وفي خمر فالغنيمة تقسم على الجيش فغنموا اثني عشر من الابل كل واحد منهم كل واحد اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا, بعيراً. يعني بعيرا بعيراً الأولى حال والثانية توكيد نفل يعني أعطاهم الأمير مبني للمجهول والتقدير أن الأمير أعطاهم بعيرا بعيرا زائدا زائدا عن حقهم في الغنيمة الغنيمة حق من الحقوق أعطاه الله جل وعلا لهم والغنائم تجمع غنائم الجيش تجمع تذكر فيه بعض الأمور تستثنى من الجمع سيأتي بيانها ضمن الأحاديث التي أوردها الحافظ بعد هذا الحديث، تجمع كلها ثم يؤخذ منها الخمس يؤخذ منها الخمس واعلموا أن أنما غنمتم فلله خمسه وللرسول الآية ينزع منها الخمس والباقي يقسم على على المقاتلين على الجنود بالسوية يقسم بينهم الباقي غنموا ألف من الإبل وهم في عشرة وهم في مئة كل واحد يأخذ عشرة من البيان غنيم وقف على ذلك السلاح والدواب وما إلى ذلك والسبايا وأنواع الغنائم كثيرة في أمور يعني وقع فيها الخلاف كالأراضي مثلا إذا فتح جيش من الجيوش بلاد أرضها هل تدخل في الغنائم فتقسم على المقاتلين ام انها لا تدخل في الغنائم وتبقى وتدخل في اوقاف المسلمين هذا من المسائل التي آآ يعني آآ اورد الحافظ عليه رحمة الله من اجلها احاديث لبيان حكمها طيب قال من فوائد هذا الحديث أولا من فوائد هذا الحديث مشروعية مشروعية هو لو ذكرنا الأحاديث كلها اللي جاءت في قسمة الغنائم ما عليش نذكره هذه الحاديث لأنه باقيه ثلاثة أو ربما لا يكفينا مشروعية قسمة الغنائم على المقاتلين بالزوية فيه كذلك جواز أن يعطى أن يعطى المقاتلون زيادة لأن قوله ونفلوا يعني زادهم نافلة أعطاهم زيادة. أعطاهم زيادة هذا هو, هذا هو السؤال الزيادة هل تكون من الخمس أو تكون من أمر آخر هو لا شك ولا ريب قول من قال أنها تكون من الخمس هو الصحيح لأنه إذا قسمت الغنائم إذا آه إذا إذا إذا أنقص الخمس من الغنائم ثم ثم قسمت الغنائم على المقاتلين بالتساوي، ثم زيد عليه دليل على أنه الزيادة تكون من الخمس والخمس على أقسام خمس لله وللرسول هذا ينفق في المصالح العامة للمسلمين ولذي القربة واليتامة والمساكين وابن السابق يعني والإمام أو الأمير له صلاحية الاجتهاد في هذه الأمور واشترطوا كذلك أن زيادة النفل لا يتجاوز حد معين قيل لا يتجاوز الربع قيل لا يتجاوز الثلث وهذا كذلك ورد فيه حديث المهم أن الزيادة والنفل يكون من هذه الخمس يعني في مصرف من مصارفها الخمس مصارفها خمس يكون من واحد من مصارفها وهي يعني مثلا المقاتلون في في المعركة يعتبرون من من ابن السبيل المقاتلون وقفت على ذلك فيه مطارف تكون تناسب حال المقاتلين وهذا فيه هذه المطلحة قال أهل العلم أن فيه تشجيع للمقاتلين على الجهاد تشجيع لهم مثلا إذا والأمور هذه التي جاءت تقدير فيها للإمام أو للأمير أمير الجيش هذا ينبغ بشيء أن اختيار الأمير لا بد أن يكون بناء على مواصفات يعني الأمير يكون أعلم الناس ويكون أوثق الناس ويكون أرجح الناس عقلا وما إلى ذلك لأن هذه الأمور هذه الاجتهادية الأمور الاجتهادية التي المصلحة فيها تعود على الغير الأصل في الإمام أو الأمير عدم تحكيم هوى إنما يرجح المصلحة بذلك ولا ولا يرتجح مصلحته هو بناء على هوى هذا لا يكون في مثلها هذه الجرود التي خرج أصحابها لأجل غاية سامية عظيمة خرجوا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وخرجوا بهذه الأحكام العظيمة التي كلها عدل ورحمة. وإن كانت وإن كانوا خرجوا لقتال وهذا لا يتنافى مع العدل والرحمة وهذا ربما لا يكون إلا في الجيوش الإسلامية لا يكون إلا في الجيوش الإسلامية غيرها من الجيوش ما لا لا يستمعان ولا يلتقيان قتال مع عدل ورحمة ولكن في الجيش الإسلامية وفي قتال المسلمين اجتمع هذا كله لأن هؤلاء خرجوا بأمر من الله تبارك وتعالى خرجوا وهم يتحاكمون إلى شريعة الله جل وعلا في كل تغيرة وكبيرة في خروجهم وفي قتالهم وفي تأميرهم وفي خسمة غنائمهم وفي معاملة أسراهم وما إلى ذلك كل مسألة من هذه المسائل ترجع إلى حكم من الأحكام الشرعية التي تعبد الله جل وعلا بها هؤلاء طيب قد نعم كيف لا هو هو هو هذه الأصناف ما هيش المقصود بها الجيش لأن الجيش الجيش حقه الغنائم هذه الأصناف هذه الأصناف لغير من في الجيش يعني ترجع إلى من وراء الجيش من وراء الجيش يعني لأهل يعني هذه اللي يقسمها التي يقسمها الإمام ماهيش خاصة بالجيش احنا قلنا أن النفل هذا اللي ماهوش لزاما النفل هذا يكون في كل في كل قسمة غنائم ماهوش شرط يكون في كل قسمة غنائم الأصل في الغنائم أنها تقسم على ما ذكرنا أولا في قسمة الغنائم يجوز الزيادة بقدر محدود لا يتجاوز الثلث أو الربع هذا القدر الزائد يكون من الخمس على الصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم أما الأصل في الخمس فالمصارف التي جاءت في الآية والله تبارك وتعالى أعلم نكتفي بهذا وسبحانك اللهم الحمدك شدو أن لا إله إلا أنت تستغطر في <تصفيق>